السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر Ashhadu an la ilaha illa Allah an la ilaha illa Aishhadu anna Muhammad al-Rasoolu Allah Aishhadu anna Muhammad al As-salamu As-salamu As-salamu اشتركوا في الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم القاسطون ومنهم الأبرار احمده سبحانه واشكره وهو العزيز الغفار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وعد المتقين جنات تجري من تحتها الانهار وأشهد أن سيدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه آخَى بين المُهاجِرين والأنصار صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه عدد حبات المطر المدرار أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّةُ قاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون على ثرى طيبة الطيبة وفي عهد المُصطفى صلى الله عليه وسلم جرت مواقف خالدة سطرها القرآن ونقلها الرواه إنها سيرة الأوس والخزرج الذين استحقوا التتويج بوسام الشرف حيث سماهم الله الأنصار وهم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسم يبقى مجدُه ولا ينقطِعُ رسمُه أحب الأنصار, أحبَّ الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وعزَّروه بقوَّة ونصَروه بثبات في كل مراحل الرسالة بعد الهجرة ومن صور محبَّة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم حفاوتهم بمقدمه فحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج أهلها يهللون فرحاً وابتهاجاً فكان ذلك اليوم يوم فرح وابتهاج لم ترى المدينة يوماً مثله قط إذ حباهم الله هذا الشرف أنغدت بلدتهم موطنا لإيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من المهاجرين ثم نصرة الإسلام وامتداداً لهذه المفاخر المفاخر السامقة خلَّد التاريخ حب الأنصار لمن هاجر إليهم حباً مفعماً بمعاني الوفاء والعطاء والإثار قدم المهاجرون على الأنصار فقراء لا مال لديهم ولا مأوى يؤويهم فواسوهم بأموالهم وأنفسهم وشاطروهم مساكنهم أثمر بينهم المؤاخات الصادقة وَنَزَّلَ فِيهِمْ قُرْآنًا يُتْلَى وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ آخر رسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع فقال سعد لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين والامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها, فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم فدلوه على السوق أخوة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً أسست نهضة أمه وحضارة دولة نشرت السلم والسلام والعدل يعرض الأنصاري على أخيه المهاجر أن يقسم ما له بينهم نصفين هذا الموقف الأشم قابله سمو أجل فعفة النفس المرصاعة بالعزة والإباء جعلته يقول بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق أخوة الدين تصنع العجائب فهي معلم من معالم الدين أكد عليها القرآن وأشادت بها السنة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره رواه مسلم وفي عرصات يوم القيامة حين تدن الشمس من الخلائق ترتق الأخوة بأهلها وتحصنهم إلى ظل ضليل وحفظ الرحمن يقول الله تعالى في الحديث القدسي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم ولا يشك عاقل أن هذه الأخوة قد أصيبت في زماننا هذا في مقتل حيث طغت المسالك المادية فيما نشاهده من التنافس على متاع الدنيا وضعف الصلاة وترد العلاقات وتصدع الروابط وإحياء معاني الأخوة الصادقة مطلب ديني ودنيوي ففي أفياء الأخوة يطمئن المسلم إلى أخيه وتسكن نفسه مع نفسه ويأنس إلى حديثه ويشتاق إلى رؤيته ويشاطره آلامه ويواسيه في أحزانه فتضفي على الحياة جمالا وعلى الروح شراحا تخرج الأنصار في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وتربَّوا على عينه ولذلك لا غروة أن تجد منهم من يُسطِّر موقفًا يضحك الله له ويعجب يدهم ضيفٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من يضيف هذا فينبري لذلك رجل من الأنصار وينطلق إلى بيته وتقول لهم رأته ما عندنا إلا قوت الصبيان فيحتالون لإكرامه بإطفاء السراج وتنويم الصبية حتى إذا وضعوا الطعام أوهم الضيف أنهم يشاركوه في الطعام وقد باتا طاويين من الجوع فيخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بضحك الله وتعجبه من صنيعهما هذا الموقف تعجز الكلمات عن وصفه ويكفي عجب الله وضحكه من صنيعهما وإكرام الضيف من شيم الرجال وأخلاق الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يكرمه ابتغاء ثواب الله ومن مواقف الأنصار إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل منهم يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة نعم رجل بشر بالجنة وتبوأ مقعدا في الجنة نال هذا الفضل بعبادة قلبية سلامة صدر نقاء سريرة طهارة سيرة لا يقول إلا خيرا لا يجد في نفسه لأحد من المسلمين غلا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه طهر الإيمان قلبه هذبت التقوى نفسه ليس وليس بالأمر اليسير مقاومة نوازع الشيطان وغلبة سوء الظن ومشاعر الانتقام ونظرات الاحتقار وكلمات جارحة ومظلمة من أخ وتعد من جار وإساءة من قريب ولا تخل الحياه من نماذج مشرقة يصيبها ما يصيب الإنسان من تجاوز وظلم وتنازع الحقوق ثم يبيت سليم الصدر قد مسح كل نقطة سوداء ناسيا كل موقف مر به ما أجمل أن تكون سلامة الصدر سجية العبد الملازمة له يصبح وكأن شيئا لم يكن وقد عفى وصفح عمن عم ظلمه وأساء إليه راجيا ما عند الله قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أي فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر عن المذنب نغفر لك وكما تصفح نصفح عنك وإذا فشت هذه المعاني في المجتمع وتطلع أفراده لبلوغها سما وارتقى واشتد بنيانه وقوي أمنه وغلبت عليه روح الألفة والمحبة والرحمة واندحرت الخصومات وتقلصت النزاعات وسد باب الظنون والوساوس ومما لا شك فيه أن سليم الصدر يبيت مرتاح البال هانئ الحال وغيره يتقلب على فراشه كمدى ويئن غيظة تؤججه مشاعر الانتقام والحسد والحقد لا يهنأ بليل ولا يسعد في نهار ومن مواقف الأنصار الخالدة في نصرة الدين موقفهم يوم بدر تمثل ذلك في قول حامل لوائهم سعد بن معاذن رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين واجبٌ على كل مسلم باتباعه والاستقامة عليه وترك محارمه وإقامة حدوده وتفنيد الشبه والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على كل حال أحمده سبحانه في الحال والمآل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حاز كريم الخصال والجلال والجمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تترى إلى يوم المال أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ويكفر الأنصار فخراً أنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أخرجه قومه فكان معدوداً في مفاخرهم إلى يوم الدين فلا عجب بعد ذلك أن يحظى الأنصار بوسام الشرف الذي شرفهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله آية الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري ومسلم وقوله اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وقوله فمن أحبَّهم أحبَّه الله ومن أبغضَهم أبغضَه الله رواه البخاري قالا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد مركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من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 لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع ساخطك اللهم إنه حلغنا اللهم إنه قد حل بفلسطين من البلاء والضر ما أنت عليم به وقادر على كشفه اللهم ارفع عنهم البلاء وداوي جرحاهم واشف مرضاهم عاف مبتلاهم وانصرهم على من عداهم اللهم كلهم مؤيداً ونصيراً وظهيراً اللهم إنهم حفات فاحملهم واللهم إنهم حفات فاحملهم وجياع فأطعمهم وعرات فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك وجعك عمله في رضاك ووفق ولي عهدي لكل خير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاع ذي القربى وإنهاء الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allahue ekbar, Allahue ekbar Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu an muhammadan rasoolu allah Hayy ala assalate, hayy ala alfalaah Qad qamati assalate tu qad qamatissala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha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 اليس الله باحكم الحاكمين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَيَضْرِبُ الَّذِينَ آمَنُوا آمِينَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ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 استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت صلاة وخطبتي يوم الجمعة من المسجد النبوي الشريف أما المصلين وألقى الخطبة فضيلة الشيخ عبد البهري الثبيت يا الله العلي القدير أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم أمين هذا هو يوم الجمعة وهذه هي خطبة هذا اليوم الكريم حاملة رسالة للمسلمين بالإقبال على الله والإدبار عن الشر والذنوب والخطايا حاملة الخير للمسلمين بهذه الكلمات الداعية إلى الله المبعدة عن الشيطان اللهم تقبل من عبادك يا رحيم واجعلنا من عبادك المتقين واغفر لنا مغفرة من عندك وأجرا من لدنك ورحمة من عندك يا أرحم الراحمين هذا هو يوم الخير ويوم الفضل والإحسان يوم عيد المسلمين الذي يتقربون فيه إلى الله عز وجل هذه هي أيام, أيام الخير والفضل والإحسان بالأمس كنا في موسم عظيم من مواسم الخير شهر الخيرات والحسنات واليوم نحن نتأهب لاستقبال موسم آخر من مواسم الخير وها نحن في الأشهر الحرم شهر ذي القعدة وما يليه من الأشهر التي جعلها الله عز وجل أشهرا حرما للمسلمين هذا هو دين الله القويم ودين الله العظيم الذي جعل في أيامه ولياليه وأشهره وسنواته الخير للمبتغين والفضل للمحسنين فاللهم اجعلنا ممن أحسن صنعا في هذه الحياة الدنيا واجعلنا من المتقين يا أرحم الراحمين هذا هو مسجد النبي الكريم وهاهم عباد الله وقد منى الله عز وجل عليهم بهذا الفضل والإحسان أدوا الصلاة واستمعوا لهذه الخطبة الكريمة في هذا المسجد الكريم اللهم تقبل منهم أجمعين واجعلنا ممن قبلت أعمالهم وغفرت لهم ومحيت ذنوبهم وأخطاهم يا أرحم الراحمين هذه هي الجموع الغفيرة التي أدت الصلاة في هذا النسجل الكريم اللهم لا ينفض هذا الاجتماع إلا بمغفرة من عندك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رحمة الراحمين أيها الإخوة والكرام كنا معكم في هذه الدقائق الكريمة من المسجد النبوي الشريف لنقل أذاني وصلاة وخطبتي يوم الجمعة أسأل الله العلي القدير إن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين في هذه الأثناء والإخوة الكرام تقبلوا تحيات الإخوة الزملاء في قناة السنة النبوية من الاخراج الأستاذ فيصل بن سعد العوفي وإلى, وإلى أن نلتقيكم في فترات أخرى قادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا الله قال إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة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 اتركته وشركه رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال